أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إلَّا الَّذِينَ وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُكَرَّمٍ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوٌ غَفُورٌ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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَدْ لِأَيِّ تَمَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 يَعُودُونَ لِمَا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولِ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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء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 Allah wa Rasuluhu ulayk fil azalin. Katab Allahu la aqlban an wa La tajdhu qoumi yu'minun billahi wa al ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهن بروح من